فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداءا وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ حَرْبَ أَمْوَالِهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ